حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في حديث الصطار المعصاة وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا دُنا على سجلي إلى نزاع في خلفنا ثلاثة أيام بالأيام هنا إلا لكن ما هو الحمد إلا لجنابه أن هذه حالة ينزمه فيها أن يخلعوا حفاظا جناب. قال لابن يعني يجوجه في المسك لابن من راق وبول ونوم فسوى بين النوم وبين الغاق والبول فلو شهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين النوم وبين الغاق والبول وقلنا ان خلاصه المسألة جمعت بين المدينه والدتي الباب ان النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بعده باي ادراك هو الذي ينقضه قلنا وقلنا العلماء في هذه المساله مذابه فمنهم من راى ان نام قاعده مقعدته من الأرض فإن هذا لا ندفع وهذا لا دليل عليه، بل إن عمره من النبي صلى الله عليه وسلم لكن من بول ورائده النوم يدل على حكم النوم وإنما قيدنا عنونا النوم في النوم لانه محاسبا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل اذا ذاكر انه كانوا يلامون في مسحه ولم تظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد هذا الصحيحيين الحديث عمر بن الخطاب ومن حديث سعد بن العاص وحديث عائشه وحديث عيسى بن المصاحب رضي الله عنه فيقولنا اننا نضمون النبي صلى الله عليه وسلم في الانشاء حتى ينام الراسو المسجد وفي روايات نام الصحابه وهو الله معنا وسوريا على طير طير يعني هذا صوص الخروج من مارق من كان حال النوم لكنه لكن الجمع بين احاديث اضراق وبين هذه الأحاديث الآثار تدل على أن واجب المساجد هو ما ذكرناه بأن النوم المستمر هو الذي ينقض الوضوء والذي ينقض الوضوء هذا ما أجمعه الصادقون وهو واجب. على ذلك المدرات والعادة والعادة في استخدام الأثر من ناحية دولية، وأن الشائع وراء هذا الاستخدام الأثر يعني شخص، وراء النصوص الاستخدام الأثر يدل على أن المقصود القبول. فإذا كان المقصود هو القبول، فهذا النص يصدر ضوءاً مطلقاً، وهل هذا إذا أراد أن يكون في جزء أو في أي جزء من اليد، وهل النص أن يكون الشوفة الأنبياء الشوفة الذي يبقى المسائل في أقول أن مسل قد اختلف فيه لاختلاف الحديثين وأفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه ما فقد ورد ورد حديث صلى الله علي أن النبي صلى الله لم يكن بالعارف منك ان قال ان هو الى منك اذا كان وضعف منه فلا تظن بينه وبين اساءه الى وعلى هذا فالانما السائر ينقوله ولكن ان قطعوا الطريق المستواه لاتصالوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى زكا ربه فليترطى قال وفي حديثه في أيوه وفي حبيبته ربه الله معه من نسى فرجه فليترطى فمن نسى زكا ربه عليه على تقويه ما سفت ليه أو ما من المقصود بالفضل هو الزك في حديثة في اليوم من يمسى فرجعه فليترطى وفي بعض الوايات يترطى في المسى الفرش يترطى في تنقل يدل على أن مسأل لا ينقض فجمع العلادات أو بأولادات الجمع غير كريسين شغط منهم الضار من يجمع أيامنا فيضار لنبست فرجه بشهوات اليدرطة يبقى إلا وفرض بين الهديسيسي هلو إلا منها ومن بس فرجه بالشغط في حاله يُشير ان النفس نفسها سائل الاعضاء وفي حالة اخرى يختلف النفس عن نفس سائل الاعضاء مثلا يحدث خلال اذا كان يشعر الاعضاء لانه الله صلى الله عليه وسلم قال فان نفسك لكن يقال و قلتم من مس من مس فرجه بشهوه فليتوضا وهل هذا الحكم معقول المعنى يعني في معنى معين ففي صوره دخلها وصوره الرجاء حتى نقول من مسه بشهوه يتوضا ومن مسه بغير لا يتوضا ام ان الحكم فيه تعبدي أن نتوضع من هل هو لأجل نزول شيء فينسى بالقائل بالتصريق بين الشهوة وغير الشهوة أن يقول اذا إذا نستمه بشهوة فأنزل أو نستمه بشهوة فأنزل أو ندف المشي في هذه لا يشوه هل, هل أصبت أو أصبت يده بشيء حتى يقبله اللهو لا لم يصب بشيء إذا تعبت تعوذ فمن والا وإلا له ما هي عله المنع من نسي فات إيه قوم وانتم تعتذوا دعوني يعني دعله ثلاثه تعوديه يعني لا ثلاثه فاذا كان شيء غير معين في فلا يدفع هذا الطريق اللي هو الشهر لان الشهر زي الجنس يدل الله من تقضى او طبعا التعبير من منع من السنفة للطبع فبدأ السلام إذن لماذا لبدا أن اعتضى البعض السجي لا يُقضى من الشاهد ولذلك سليس التعارض, التعارض بين الحديثين يعيون الحديثين في صحيح. فإنه يقدم حديث بصره على حديث ضغط لماذا لان حديث بصره ناقل عن الاصل وحديث ضغط موافق للقصر الاصل اذا اردنا متساويه ما شرط تمام هل هو الاصل فحديث ضغط لو كنت تشريه لها فلو إلا ما فهو وضع للأسط وأما أحدثه ناقل عن الاصل إذ لك حكما جديدا لتجعل من سبال العضغي يخارك من سائر الاعضاء صحيح لك إن عندما يأتون شخص الشيخ الشديد ما فاشتركوا منهم و اصطلحوا لا غير فاشتركوه كلهم التواصليه لماذا يا اخي انك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مستفرجه من يتوضا نهى ايلات المسح وقال ان اليد اذا اطلقت فانما على على الكف على الكف طيب اذا اطلقت اليد اطلقت على الكف تمام. تمام واذا وقال المسح باليد في الظهر والبطن قال اذا لا يكون المسح اذا نقول لكن الحديث لم لك يفصل، والطاعة هنا أن تطرق الإسلال في, في مطاط احتمال ينزل تنزيلة العموم إلى المطاط تطرق الإسلال يحصي في, في مطاط احتمال يحتمل في كل مستكة أو مستكة من يباين هذا المسك لا أشخل المسك بجفتك المسك عشان نعمل يديك على الجفتك ده يتغلّن ايه؟ ما ماذا ماذا ماذا ماذا يدل على العموم يدل على نقول له ينزمنا أن تأتي بدليل يغصص العموم الواردة في الحديث ينزمنا أن تأتي بدليل يغصص العموم الواردة في الحديث شيء جيد اتوقعنا أن البنع من المسجل هل هو فعندما لا علاج أن تكون أكبرين فلا كنت بين الكبري وبين الضاري وبين اليد لا فيش أي فارة عن الضاري لا تشعرون أيها العيلة يعني قضينا على العيلة الضارية لأنه إنما أغاد المنع من المسك خلاص خلاصة هنا في الدين قلنا بشأنه يعني أن هذا المعقول إذا فأي مسجد فأي يمثل كما سلموا الناس في صورة عليها قرصة القرصة من نسف قطر إليه فهذا التنسل عن الناس الجوبي عنها سمى خلافه في هذه المساة والخلاف مكتلي على اللوايات الواردة من الحديث فقال ابن حزم رحمه الله الظاهرية لا ينتظر الهدوء إلا من نسف قطلت لماذا كان ممسك اذا مس المرء فائصيه وهو يحتاج الى ذلك احيانا يحتاج أن مس وهو يحتاج الى ذلك وحال الشارع على هذا الفعل بنظره وظوفه ان اولا مس رج غيره اللي وقد تكرر هذه المساله انفراد ان هذا الامر يؤمله الكثير والأرض والله أعلم أن هذه السورة قد لا تخرج من العموم الذي ورد في الحديث قد لا تخرج من من نفسه والباقي أولى من نفسه الرجل يا أخواته فرص يا فلا شك يطرق. في أجل نفسه فرص يا أخواته الحديث مرد تضع الشهوة أو تشتاوي كسر نعم عندما حديث استخرج من مطاعيدنا بقناة الله ذات أن النساء شقائق الرجال أن النساء شقائق الرجال فالأحكام التي وردت أو توجست للرجال وتوجيههم للنساء لا دلالة <تصفيق> على على خصوص بأحد جنسين أو جنين إلى أن قال تعالى that you're not going to hear صلى الله عليه وسلم وكيف صلاة الوالد نحو مبين التشريع فطالما المعنى اللغوي اللي هو واستعمل الوضاء في عباده شرعيه عباده شرعيه او غسل الاعضاء او وضع المواضع او غسل الاعضاء او وضع الاعضاء كمام؟ <أه> فاستعملنا في العلالة فلوضو الزجرة الوضوط تعلم أنه أراد الوضوء الذي ستعى مالا هو الوضوء ايه؟ الشرق مش الوضوء اللي هو إذا كنت على أدى نفس الله الوضوء اللي هو اللي اتبعوا له جيدا في منه إذا بدأت الوضوء that yutawaddao bin luhum inibin wa la yutawaddao bin luhum ولدن يا اسهل بأن المقصود بالوضوء بان لفظ الوضوء عندنا الوضوء الشرعي وتحتمل الوضوء لغه على التضارب فنحتاج الى موجه خارجي اقوم بالحديث نفسه موجه الحديث في وهو انه قال ولا يخرج عنه النص صح يقول النص وقال استقضوا لا الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه في تدوين تعقبت لكنه كان طري جدا ابن حبان متخذه شطط الناس فاصدرت ابن حبان في تدويناته على استقلال الشرع ليس هو الرضو، هل ذكر أدينا لأقوى هذا الحديث هو جابر في السورة رضي الله عنه أيهود نص سيد نص أحمدوا عن سيد حديث جابر رضي الله حديث, حديث الله اليوم صح في هذه المساله من قص المساله ان نحن ينقض ينطق القدر يقول اذاك بطن اساس الكلب والطحال والفشة والاذاء دي قبل لا تسكن قوانين العلم انه قال لا تدخل فان هذه توجه طيب كل أجي مخيمة أو هي على طارين يتعمر لا ان يكون ميتداً أو كبر السوحة أو لحم خزيرة أو إيه؟ لحم هل قال احد بأنه مستثلى من الخزيرة إلى النجازة من الشخصة؟ هل يتوقع من اللمن أبلاء لا لها خلال طويل. طرد في بعض في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توقعوا من البال الابن نيب؟ البال الإبن لا يتوقع ومن ثم اختلف الامر الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ان قوم نذره من مدينه أو له اولدي فذهبوا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بهم من ابواب الكتب يشوفه من التاني والاوائل ولو كان الدم ناطق للوضوح لان نحن النبي صلى الله عليه وسلم لفعم النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم يجت وتنبيه على ذلك فابععوكم مع الحاجة في مع الحاجة الذي هذا لا ينظر ضوء الارض on the other هو إسحاق ذهب إلى عبد الرزاق يحب معين في إسحاق الياحية ذهب إلى عبد الرزاق الرزاق الصمعان في ينه فوقع عبد الرزاق إسحاق فلم يرفع أحد لن يرفع في أولا الله يحباك في هذه الأيام في لله والله والله والله والله والله والله والله سأقوم الله عز وجل يأكلون بهم الأولماء ويسر تصيرهم منها ويتفردون الله عز وجل أسلسة. حتى لعامة مذنب العلم لعامة مذنب العلم كمرهم بعموم الناس لتطلبة العلم مرسل طلبها فقد تربوا على أخلاف الله وسلم صلى الله عليه وسلم وتقدموا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون أسلسهم في أهل العلم لماذا في أهدف الضل من سألس في عالم كان عندك الترصيل بي مين عليه يلطع عليه بطريقة علمية ماشعرش خالص حاجه لا استهزاء ولا استهقوريه مقوم يستعمل سلوك سخوريه يسخر من العالم وهو يلطع عليه ده يلطع عليه هذا وقد ذكر التاويل رحمه الله انه يدخل في الحيره في محوره حتى التصنيفات والكتابات ونصب على ذلك نوابه أين النظام الذي نملكه، وأين التكلم فيه يدخل في لعبة خرافة أقوى من في, في مسألة الجرح والتعديل ويكون على قدر حاجة. هذا الطواب في البيت الصلاة لأنه يشتر الصلاة من بعض أو ذلك وأذا كنت فيه ولا يجب أن تتكلم الصلاة من ذلك صح؟ فإنه يشتر الصلاة يعني يشتر الصلاة ما يعني هو كالصلاة فإذا قلت أنه يشتر الصلاة فاضل طيب وهل شرو الحاضر المحدث شرو الحاضر المحدث؟ طيب ما ممكن بيكون غضب الحاضر تاني؟ قد يستمر حياة خمسة عشر يوم ممكن الغلافات التي تكون مش لا هو كتاب تفسير في بعض الآيات القرآنية يعني كتابا بعض الآيات بعض الآيات لها موسيقى ناشتنا ثم السلامة كمية ما يفتحق لهم وضوء يفتحق الوضوء ويمكن في الأحوال التالية عند الله تعالى وقراءة القرآن عند كل صلاة ينوقع رضيه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنا صلى الله عنه قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم لنتوقع عند كل صلاة يفتحق الوضوء لنجنب إذا أرى الانشمع ورهات النوم أو الأجل أو الشر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدى أهلكم هنه أهلك ثم أراد أن يعود فليتوضى ولحديث أعيشة رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام ومشه ترد أولو أبو قبل أن ينام وفي وينام الوضوء قبل الوزر لحديث عائشة رضي الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتسل من الجنال التي يبدأ يوصل يديه ثم يفرغ بيمينه على الشمال فيوصل خرجه ثم يضرر فأوضو أبو الصلاة عند النوم لحديث البراء المعاسد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلك تطورنا وضوءك السلام ثم الطنق